وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرْفُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ عَدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف أنواعه ثم ييجف تراه مصفرًا ثم يجعله حطاما من نفي ذلك لذكر لأول الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَجَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ذكر الله أولئك في ظلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها، مثاني تقوى شعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.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 قرآنا عربيا غير ذي عوج أن لهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 الله يتوفى الأعفوس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجنم سبما إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم تتخذ من دون الله شفاعا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 قل ﺇﻥ فاطر مَفْطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّنِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَالْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ بِهِ لَافْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلًا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَسَوْفَ تَنَالُونَ صَلَوَاتٍ وَمَغْفِرَةً ۖ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ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 لهم قاليج السماوات والأرض والنذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى النذين من قبلك لئن أشركت لئيحب قن عملك